يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 اِيَّا اسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِمٌ لَّمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ